اشتى اللوامة ايحتسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نشوي بنانا بل يريد الانسان ليسجر امانا يسال ايان يوم القيامة فإذا برق القلب فر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يوم اي أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفته بصيرة ولو ألقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم